سلتي بربي اكسجين وحياتي سلتي بربي منتهى لذاتي اللهم ما الحياة قودها للسعد تسبيح وذكر غداتي للسعد تسبيح وذكر غداتي الظهر في تلك المساجد كامن كامن. لا في صفوف اللهو والغفلات إن انطلاق القلب من أغلاله سحرا على سجادة الصلوات سحرا على سجادة الصلوات اتي بربي أكسجين وحياتي صلتي بربي منتهى للذاتي اللهم ما الحياة قودها الله بالسعد اتشفي وذكر غداتي للسعد تسبيح وذكر غداتي فهناك يدفن كلهم من طارق وهناك تسكن نفس بالآيات نادي الشريعة أيها الفلق الذي يهدي حيا الدرب درب نجاة أحبابنا أنعم بهم من صحبة تسمو بدر بالصدق و الإخباتی تسمو بدر بالصدق و الإخباتی تسمو بدر بالصدق و الإخباتی ارا توسط وبسایت سنت دانلود